الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل ما حكم ا ل ص ل ا ة وراء إ م ا م لا يجيد خ ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة بكونه يغير بعض الحركات كان بالإمكان أن يتولى غيره أو كان بالإمكان كان الإمامة مسجدا هذا الشخص وأما إذا إما أن أن أن أن فليذهب يتولى إليه يصلي خلفه مسجد أو غيره تجي يجد غير او يصلي منفردا الاكبر م ن يصلي خلفه ولو كان بهذه الصفه لكن يبين له الامام ان عليه ان يحسن القيام بها لقراءه ف ا ت ح ة وان ي ب ق ن ذلك حتى ينتفع فيفيد ا ل آ خ ر ي ن